بتتكلم نفسك ازاي وبعدين لاحظ بتقول ايه للآخرين لان ده من دمي نفس الشيء من دمي نفسك يعني انت عارف انا مثلا عشان بشوف ارقام كبيرة من ناس والحمد لله يعني دلوقتي تعديت اكثر من 600000 بني ادم في العالم ارقام ضخمة يعني كل سنة بشوف لاقل من 100000 شخص ولا حاجة الناس اللي هو يعني بين كل 50 60 واحد تلاقي واحد من حالات قاعد هنا في الاول عشان يموت المحاضر ويروح في كذا ولا كتير يعني يفتح جنايب مين النهاردة موجود فيه هنعود له قدام ويقعد لك قدام وكل حاجة تقولها يقول لك لا او يبرأ لك وهيج عليك الناس في ولد حالات كتير فطبعا بتبص تلاقي انت يعني انت بتاع كم واحد من دول خد بالك بيقول لك ايه ممكن يأثر عليك او يسألك سؤال حكم انا عندي سؤال وبعدين بيقول لوخلك بحكم انت بتسأل ولا عايز تفهم ولا عايز تعمل ايه بالظبط واحد مره قال لي ثانيه واحده انا محامي وبدأت رافه هي محكمه انت بتسأل ولا بتترافع هون القاضي وبعدين خد بالك ماذا يقول لك الاخرين انت تاخد بالك انت بتكلم نفسك ازاي بتاخد بالك انت بتكلم ناس ازاي بتاخد بالك الناس بيكلموك ازاي وبعدين لازم توقف نفسك تقول الغي عارفين المخ زي كمبيوتر طبعا المخ زي كمبيوتر بس ب 150 مليار خلية 150 وخفصين مليار نيرو سيالز لحطت كل الكمبيوتر زل في العالم بما فيهم نسى كمبيوتر بما سلو خمستاشر يعني انت هقوى عشر مرات من كل الكمبيوتر اللي في العالم كلهم مع بعض كلهم سوا فلما تسمع كلمة سلبية بتقولها عن نفسك ولا حد بي برماجة بتقولها سلبية وانت ده خلية بتاخد نفس قوي تقول نفسك إلغي إلغي إلغي لان مجرد ما تقول إلغي خلاص عايزك تقول وراي اقول وراي اقول انا دعاية طبعاً في ناس عياني عاملة عرف الزهل عرف الزهل عرف الزهل عرف الزهل اكتشفني على طول يا اخي لا قول وراً يلعبوا معي يلعبوا كمعان قول انا ضعيد قول اهل ايه اللي حصل هذا راحت نزبط راحت وقول لك يا اخري بقى لي ثلاثين سنة بقول مفيش فاين على طول برضو شغالة بمخي وبعدين تكتب تأجادات ايجابية عايزك اكتب تأجاداتك الايجابية وخد باركم اللي انا حولي الوقت باستمرار فكر في نفسك كويس خصوصا قبل ما تنام بالليل، خصوصا قبل ما تنام بالليل، لأن العقل اللاواعي هيبني على آخر تجاربك وهاشتغل عليك طول الليل لغاية ما يجلك، فلازم تفكر في حاجات كويسة خصوصا قبل ما تنام، بعدين باستمرار كي عن نفسك كويس، بتتكلم عن نفسك وحش ليه؟ زي ما في واحد اسمه ديفيد ميزنا، قالك ما تتكلمش عن نفسك وحش لأن أصدقائك هيقوم بالمهام دي لما تمشي، أنت بتتكلم عن نفسك وحش ليه؟ اتكلم عن نفسك كويس الناس كلها بتتكلم عليك وحش حتى انت كمان وانت معاهم اتكلم عن نفسك كويس وابدا اقراها يوميا فكر في نفسك احسن حاجه فكر في نفسك ان احسن زي ما بتقول الوقت حان, الوقت حان. اليوم ان انا اكون احسن حاجه في حياتي عشان لما انا كويس هقدر اساعد اولادي هقدر اساعد اهلي هقدر اساعد العالم العالم كله بحاجه ثانيه مختلفه تماما كل ما في امر ان انا ابدا من اليوم احاسب في نفسي احاسب فيا دي عايز مش الآخرين انت لما نسمع واحد متضايق من, من حد يقول لك هو عمل كذا طب دلوقتي اتحالت ثانية واحده ما انا جزء من المشكلة طب انا هاخد الجوز بتاعي واشوف ممكن احله ازاي ففي الحاله دي بتركز فقط على النيات مش على السلوكيات السلوك لا يمثل اكتر من 7% من اتصال كلمة ملوش معنا مش قلنا قبل كده كلام ملوش معنى غير المعنى اللي احنا نعرفه انا بقول يمكن الناس سمعوا كلام ده قبل كده كنت في الوزيانة في لفايات كنت في الهيلت لفايات كنت باجي محاضر هناك وبعدين واند جاي لي قال لي طوب انتخبوا الله عرف ازياري هو كان مع بابا بعد السنين يجي كلها ودعب الظبط اللي هو دهوله قلت له عرفت ازياري عرفت ازياري عرفت ازياري دي انا عايز اعنيك يعني بالك نص ساعة تعرفني و اكتشابت بالصورة عديدة قلت له قول لي هين وصلك لك قال لي اصلك قلت كذا وكذا وكذا قلت له لا انا ما اصدهاشك انا وصبت ايه هده ماشي ناس بك رحم قال لي ناس بيقولوا بسوله بتاع تعال حضن ودي ودي قوة الاتصال مع الاخرين انا كمبغل اخشره لا ثانيه واحدة مين اللي غريب انا لا ده انت بقى اللي غريب لا ثانيه واحدة مش انت الغريب انت عيلتك كلها الدرعينه ودي له هو دفع عن نفسه ودي ترجع ده كل واحد عملي دفع عن نفسه وتتخانوا على حاجة خايبه اساسا ما لهاش معنى اطلاقا مظبوط فالواحد دلوقتي حاني يقول انا قررت ان انا اغير برامج دي برامج زي اللي اتها. طبعاً اللي سمع ونجح بلا حدود حاجات تحف أنا كنت بشوف الحاجات دي بنفسي الست بمولو بتاعت الملوخية فاكرينها؟ فاكرين بتاعت الملوخية؟ بتاعت التقلية؟ عشان تعمل التقلية في الملوخية عشان النفس في الاكل واحدة بتعمل الملوخية ولازم افتكرناها ماتت اخي ربيتك بتعملي ايه؟ لا النفس عشان التقلية تشتغل برمجة وعندها حاجة واربعين سنة ومحترمة دكتورة لكن اللي جوه غادي وإذا كانش كنه وارتغب مع معنشك ان انوخيه حصل لقيته ويخل البوز قلت للميه لقيته ماما ده انت ما سمعتش بقى شهقة ماما تجيبك بالشارع وبتتكلم جد وكلنا عادين ناس والسفير ومش عارفين عادين كلنا فما جرينا جال يشوف بي اي اي اي ممكن وفي النقبط اللي بتاع هي وقفة اكنا ما عملتش حاجة أنت عارف البرمجة السحرية تسبب لك إيه أو البرمجة الجميلة تسبب لك إيه؟ تسبب لك الاعتقاد. يعني اعتقاداتنا بت بتع بيحصل... تجي منين؟ بتيجي من البرمجة. يعني مثلا إذا البرمجة بطريقة معينة من بابا وماما، وبعدين المدرسة خصوصا من بابا وماما، وبعدين سببت لك الاعتقاد. سببت لك الاعتقاد. في شوية قصص هاتتم في نجاح بلحروق قصص لزجة جدا ودي قصص حقيقية على فكرة. نسبة الاعتقاد في واحد راجل واحد مريض. كان فاكر نفسه انه جثة فاكر انه انه جثة فالدكتور يديله أدوية لا بيقبلهاش يقول انت باشا ادوي قال له الجثث ما تاخدش أدوية يا دكتور بعدين معاك فالدكتور ده النابيه قال له فكر الجثث بتنزف قاله تنزف لا ده انت فاهمش خالص يعني الجثث ما تنزفش فراجل الدكتور ده النابيه شويه راح واخد دبوس وراح شكه بيه راح نازل الدم فراجل بس كده الدم وبس الدكتور قال له عندك حق الجثث بتنزف فالدكتور كان في المنتهي الزكاة طالما الجسس بتنزف يبقى الجسس تاخد أدوية ونرى حكاية البنات مين دي بعدين خلينا في الجسس دلوقتي بالنسبة لأعتقاد وعادخاد خطير ودي من خصف حقيقية في شاب كان خسر كل شيء وبعدين ماشي الغابة معينة وجوه الغابة قاعدوا مهموم جدا بدل له واحد طلع لهم بين الأشجر وراح قاعد جنبه عاجل عجوز بوق التمالينات بدل قال له مالك لك يحكي له ان خسرته كل شيء أراد يقولوا إنه ممكن نساعدك، وراح مطلع شيء من جيبه، وراح كتبله فيه مبلغ مئة ألف دولار. قالوا أدي مئة ألف دولار، ورجع لي هنا بعدها بسنة في نفس المكان وفي نفس المكان وتديني المبلغ كله من غير أي فوائد ويربحه. وما إشي نفسه بيهم. الشاب أخذ الفلوس، لقى ممدي عليه من واحد اسمه جون جي روكيفيلر. روكيفيلر كان من أغنى أغنياء العالم في الوقت ده وكان معروف إنه بيساعد الناس. ممكن طبعًا بالنسبة له كلام فار المبلغ ذا. الشاب أخذ الفلوس وجي قاله على مراسله. قال اسمعي. معنا المبلغ ده ايه رأيك نعمل ايه اقلتوا فيه حاجة ايه الحاجة الاولانية ممكن نسجد كل شيء ونبدأ بالأول مبديد اول حاجة التانية نخل الشيء هنا ونحاول لوحدنا فقال لها تعرفي تحن نجرب لوحدنا وبدأوا يجربوا وبدأوا يكلموا الديانة وبدأوا دولهم مدفوعات طويلة المدى وبدأوا يشتغل وبدأوا يفكر وفي وفاقل من سنة الشركة بتحول تاني وكبرت وصل لكان فيه اكتر كمان فنفس الوقت اللي كان راجل يجرو في معاد أخذ الشيك وجري على نفس المكان ونفس الزمان وراح لقى من بين الأشجار تل راجل عجوز في نفس المكان وراح عاد جنبه الشاب ما كانش قادر يستني عشان يجرو فلوس وفجأة لقى بين الأشجار جت وحده لبس أبيض فبيض وقربت من الراجل عجوز مسكته من إيده وبصت للشاب قيلت له أتمنى ما يكونش ذايك لأنه ورا هنا في مستشفى للعجزة والشخص ده بيهرب من يوم تاني ويقول الناس إنه جاندي روكفلر دلوقتي، اي من نجح الشاب؟ الشيك؟ اللي كان فاشد الشيك مش مظبوط؟ ولا اعتقاده؟ تعتقد في الحجر؟ يشفيك مظبوط؟ الاعتقاد في منطار قوة اي حاجة فيه اعتقاد؟ خلاص؟ واحد يقول معتقد عندك حق لان اعتقد كده، لما حد ما اعتقد في نفسه انه إن واحد ما اعتقد انه بيغضب بسرعة واحد ما اعتقد انه تعبان نفسيا اي حاجة انت بتعتقد فيها؟ بتبقى حقيقية عشان كده واحد زينا بيقول يون هاو قال لك the mind of a man can conceive and believe the mind of a man can achieve لو عقل الانسان بيفكر في اي حاجة وما ومعتقد انه ممكن يحققها هيوصلها يحققها لان اعتقاد في اعتقاد وراها اي حاجة بتعملها الطريقة اللي انت عديها الطريقه اللي انت بتاكل بيها الطريقة اللي انت بتفكر بيها ورا اعتقاد ورا اعتقاد فلما تسأل نفسك الاعتقاد ده يناسبني الوقت الاعتقاد ده يناسبني فعلا هل يتماشى مع اللي انا بعمله اليومين دول ولا اعتقاد اعتقاد خالد ووديني بداهي وراه في ناس تقول لك ازاي احترامي هو نمره واحد في حياتي طب انت يعني سؤالك بالاحترام عبارة عن ايه بالنسبة لك لو الاحترام بالنسبة لك كلكوه وادته ده لازم تعرف معناه ايه لأن لو معناه خالص بالنسبة لك خلاص هتخلى مع العالم كله اني اللي انا مش محترم طب الاحترام معناه ايه بالنسبة لك لازم نعرف عشان نعرف نعاملك على اساس احترامك مظبوط الكلام ده فاعتقاد لو اشكاك اعتقاد عن الأسباب إيه اللي بيشتبه إيه لو أنت عملتيلي كذا يبقى أنت غلطان اعتقاد عن الأسباب لازم تبقى عارف اعتقاد عن الأسباب الواحد يقولك استعير بتلاحم نفسياً لاعتقاد عن السبب مع إن ممكن تكون حاجة سلبية لكن اعتقاد عن الأسباب دي بتسبب دي كذا فخلاص أنا بفضل وراها اعتقاد عن الأسباب في منتهى القوة بعد كذا عندك اعتقاد عن المعاني يا ترى معناه إيه إن أنا مريض يا ترى معناها ايه ان انا تعيس؟ يا ترى معناها ايه ان انا سعيد؟ هل ده وراه اعتقاد؟ ايه معناها بالنسبة لك؟ ايه معناها بالنسبه لك لما تقول لحد يقول لك أنا تعيس تقول له معناها ايه بالنسبه لك؟ معناها ايه بالنسبه لك؟ الاعتقاد اللي وراها؟ لان الضرمه ما تعرف يعني ايه المعنى بالنسبه لاي تفرق كثير جدا ان هتخطئ ولو عملت أي تغيير في الاعتقاد ده كل حاجة تقع خدوا بالكم الحاجة مهمة مهمه جدا ان كل حاجة بتتبرمج في حياتك بتتبرمج عن طريق حواسك الخمسه وبتتحط في مكان معين في المخ ودي تركيبة لو غيرت التركيبة دي المخ يفوز مظبوط؟ مين ده؟ أنا شاكت فيك في الصبح فالمخ يفوز على طول معنى كده لو دخلت في التركيبة التركيبة لحد يقول لك أن تبرمكت تبرمكت الطريقة معينة لها معنى بالنسبة لك لو غيرت المعنى تغير التركيبة لو غيرت التركيبة تغير المعنى وده تديني حوض استطلاع طب عملها ازاي عامل ازاي انا مش عايز اعيش بالطريقة دي خلاص زهقت مش عايز اكون عصبي مش عايز اكون على طول واقف على صوابع رجلي على طول متخانق وشدي جيلي يقول لي انا عصبي جدا يعني ايه عصبي بالنسبة لك يعني عصبي ما لاقاش معنى محدد يعني ايه عصبي اعصابي انا القواعد لو حصل كذا يبقى كذا believes about rules لو دي بتحصل يبقى لازم دي تحصل هي كمان لما حد يقول لك مثلا واحد يقول لك ازاي لو زوجي بيحبني لازم يشتري لي سيارة ما دي قاعدة يعني لو فيش سيارة يبقى ما فيش حب هي كده فالناس بتحط لنفسها قواعد عشان يكون سعيد لازم اشتري كذا عشان يكون سعيد لازم يحصل كذا فدي كلها قواعد يعني مالك كده لو دي ما حصلتش هتبقى ايه هتبقى تعيس ولا هتبقى ايه بالضبط طالما هتبقى قواعد معينة هتوصل الله لان ده اعتقاد. عن الماضي اعتقاد عن الماضي يطرب الماضي بالنسبه لك عباره عن ايه يطرب الماضي بالنسبه لك سلبي يطرب الماضي بالنسبه لك ايجابي الماضي عباره عن عباره عن ايه بالنسبه لك اعتقاد عن الماضي ممكن يخلي الحاضر نفس الشيء والمستقبل بنفس الطريقه وبعدين اعتقاد عن المستقبل ان حد يقول والله المستقبل المستقبل مظلم بالنسبه لي جبت الكلام ده منين اذا كان انت لسه ما روحتش هناك حد معاك كلب هنا ولا لا انا في كلب هنا لحد أدخل على المستقبل رح ضل لك المستقبل اللي هو مظلم جدا بالنسبة لي. عرفت إزاي؟ عرفت إزاي؟ عرفت إزاي إنه مظلم؟ عرفت إزاي المستقبل مش واضح بالنسبة له. اعتقاد. إيه السبب؟ شاف حد تاني تعبان؟ زي مثلا كنت في الجامعة الجامعات اللي درستهم وبعدين شافه مش شبعت له تو إيه يعني الكلام ده كله كلام حلو بس مين فاش؟ وثلاثين من فاش؟ قلت له لما اتخرج إيش حلاه شو؟ إيش حلاه شو؟ في العين سألت سؤال. هل تعرف يلا عشرة في المية اتخرجوا ويشتغلوا؟ قلت في أكثر من كده. طب انتش خدت الركن مع الجماعة اللي بمشتغلوش ليه ما خدتش العشرة في المية ليه اسمعنا عايزة تلوح هناك وهنا لا هيخي طيب يعني طب لو فشلت تلاقي رأيك اجرب تاني ولا ما اجربش تاني تستهل مش حياتك جربي تاني ولو فشلت جربي تاني ولو فشلت جربي تاني لغاية امتى لغاية بتحقق هاتفك هي كده هتوصلي و هتحقق هاتفك في الاخر لما افكر طبعاً لما جت السياره اللي بعدها كانت أول واحدة بتشتغل بتتكلم ثلاث لغات بتعرف كمبيوتر وخايفه حتى نفسها ما بيشتغلوش طبعاً الإنسان عنده اعتقاد بالاسلوب ده بيوصله في الطريق اللي عايزه توصل فيه المخ لا يعي انت عا... اللي انت عايزه دي فيه اللي انت عايزه هتشوف منه كتير ودي قوانين العقل الباطن لسه مجرد ما الشخص يفكر ولا ثانيه واحده في ناس ثانيين كويسين ما انا زي دول ما انا زي دول وقت ما اوقات في نفسي وانا مسافر بره ان انا صغير السن ما اعرفش حد في البلد دي خصوصا في مونتريال دي سي فرونسياوي كيبيكوا الكيبيكوا طيبين جدا ولكن يشغلوا بعض ما بعض عاوز كان حد فيكم راح مونتريال قبل كده يشغلوا بعض حسام في كباب مين يشغلني مين يعملني وانا اشتغل ايه اطلع انا ايه بالنسبه للناس دول وانا صغير وما اعرفش حد وما معيش فلوس وكل جهات القادات خايبه وفضلت على كده لقيت مورتيزانيا وحدك كفايه كفايه ما انا قاعد, قاعد. ما لا روجات البلدي هضحكوا عليا طب سافرت ليه هم اساسا عندهم اعتقاد ان انا متخلف دلوقتي يتأكدوا ان انا متخلف ايه اللي واجهك ورجعك وحتلاقي اولاد الحلال المسلمين بالتضلع على دم مصر قلت لا هحاول هعمل كل اقدر عليه ايه اللي ممكن اعمله؟ كنت عايز اكون مدير عام وكنت بقى مدير عام المديرين بيأكلوا ايه؟ بيأكلوا حاجة مختلفة عن البناء دمين؟ المدير بيعمل ايه في حياته؟ اقفلوا الموبايلات وفي على الاعتقاد لغاية بتقول لا سنة واحد الاعتقاد لو انا صغير في السن احسن لسه مخي فرش ممكن اتحلم ممكن املاك ولو ما عميش فلوس ما كل نجح في الدنيا ما كانش معه ولا نكلم مش معنى انا هعمل ولا ايه الفلوس لسويه بنسباني ولا حد لكن قدراتي الداخلية هل ممكن تساعدني ولا لو اتمعرفش حد هتعرف هتعرف هشوف ناس دراسات انك مش كفية يعني هم الناس متقدمين عندنا في ايه عندهم كم سنة 2250 وتسمع صح. جاي ورايا حضارة سبع تلاف سنة وخاف بأن أبو مئتين وخمسين أبقى أهضل. والاعتقادات دي تلفت. من ست سنين كنت قول مدير عرب. ومدير عام أكبر فنال هناك. كان عندي أكبر من ألفين عام. بسبب اعتقاد جديد. إنما تقوله النهاردة أنا اعتقادي من إن أنا كده. واحد كل يوم اسمع كلام دي. قل الله يسنسي هل تنجع بره ومتنجحش هنا. ده اعتقاد. انت سافرت بره بعد كده. سافر وشوف بنفسك قبل ما تحكم عشان حساب البرة هتلاقي ان العرب نمرى 35 في الوظائف الاولانين السويسريين وبعدين السويد وبعدين الالمان وبعدين الفرنسوين وبعدين الامريكان نمرى 7 على ما توصل للعرب نمرى 35 وجوه الشريحة في اللبنانيين والفلسطينيين والمصريين والهنوية كله كله هناك ياخد مين وبعدين تقولي برة اسهل انت لو اعتبره وردت الحاولي ورحب يسأل فيك لو هنا قلت الحاولي مين يجيشوك الف واحد يخنوقك عشان يشوف مالك مزبوط واجي يقول لك طب انت نجحت بره عشان اسهل النجاح انسى كنت في فندق مصري بمصريه كنت دارجه كنت درجة تانية وانا عندي 21 سنة اللي هي موجودهش الا نحو 70 و75 سنة مش عايز يتحركوا انت عارف واحد يقول لك انا ما فيش شغل خلاص في ما فيش شغل وبعدين يجي ندور له هو مش عاوز يشتغل ما دي انش هو عايز يشتغل هيلاقيه لكن هو مش عايز, عايز, عايز لان عنده حاجات معينة عايز فما كانش كده كل واحد هيبقى مدير مش عايز يقعد في مكان الناس فدي كلها اعتقادات وعتقادات خايدة أساساً خلال زي حاجة واحدة بتقول لي تحرف الدكتور أنا ممكن أطلع برا واخشل صحون زي ما انت عايز أنا ممكن تفسيري هنا في مصر قلت لأ طبعاً قلت لي لي ما عندناش صحون هنا كفاية واسفة فهو صحون برا أحسن من هنا لما عصلتيش هنا مش هتنجاح إلى هنا ولا هناك هي كده لأنه مش شرط مؤثر الخارجي اللي جواك هو اللي بيقول لك ايه اللي بيحصل بالنسبة للعالم الخارجي مش العالم الخارجي اللي اثر عليك طالما انت عارف حاجة معينة فانت لو كنت عايز العب تنس طاوله حد هنا بيعبي بون انضل اي شويه شويه كان في عيال وما فيش نادي لما رفضني كل ما اخش واحد اجري انا امشي تمشي عندنا لعيب احسن منك امشي رحت لعبت في قهوة عارفين القهوه لعبت في قهوة كسبت بطوله القهوة كان عاد فيها حد كانت كوت مش عارف ايه ما بعرفش العب وكسبتهم ودوني كاس كده عبارة عن تنجال لسه شايله لغاية دلوقتي بدأت من النوادي هناك وبعدين النوادي الشعبية وبعدين زي ما يكون سبحان الله زي ما دكتور نورمان بنسن بيل قالك لو ما عاكبشت مفاتيح وعاوز تفتح باب آخر مفتاح هو اللي حيفتعه وأنا عملت خبط على كل النوادي خبط روحت بالإسكندريا ضمع نهول وطنت على القاهرة ورجعت تاني وبعدين أخيرا واحد وصير كده لنا حابلت بس بشرطين الشرط الأولاني تتمرن كل يوم ست ساعات والشرط الثاني مش هتنزل ولا بطولة غير ما أنا قرر قلت له ماشي هو نلاقيه وبدأنا وبعدها كده بست شهور قالي إحنا ننزل أول بطولة بعد كده احسب حداشر سنة قلت بقى ترى مصر رخصت شوي مرة وصفرت بطوط العالم لان عارف قصان عارب مجنون عايز يلعب واخيرا باستمرار باستمرار وحطي دي في دماغك باستمرار لو عندك اعتقاد سالبي غيره لان ربنا سبحانه وتعالى هبعث لك واحد في مكان ما وفي وقت معين مخصوص عشان انك انت لبسه في الوقت المناسب الوقت اللي انت تتقدره مش اين كلام لو جاء لك كده مش هتحس بيها لازم تتعب لازم تتعب اعتقادات لما تقول لك انا ما اعتقد غير الاعتقاد ده كبتم منين الا ده تحتيلك في مخك في الوقت حين انك تغيل على اعتقادات الخائبة وتحط على اعتقادات تساهم وتكبرك وتكبر لحواليك مزبوط الكلام ده؟ بعد عندك عن حقيقة الشخصية اي دانتيتي اي دانتيتي انا كذا انا ضعيف انا خجول انا عاصري خد لك بعد الانا لان او ما تقول انا ده انت ده انت شخصيا او ما تقول انا وتحط معا شروق احسيس وتكررها اكتر من مرة خدوا بالكوا دي او ما تقول انا وتحط معا شر وتكررها اكتر من مرة تتبرمج في العقل اللواء كاعتقاد خلاص بقيت اعتقاد بقيت اعتقاد تيجي تطلحها ما تعرفش لازم تبقى عندك فكرة عن علوم معينة وتروح دكتور عشان خلصت منها لان خلاص بقى اعتقاد سلبي اعتقادات سلبية مليانة فلازم تاخد بالك انت متفكر ازاي اولا وبتبرمج نفسك ازاي ومعتقد في ايه والاعتقدات ازاي اليفر تخلص منها انت عارف اني انا اسمع اي حد يجي لي انا شفت الاف من الناس في العيادة سواء وانا مسافر او عندي في مونتريال حد يجي يقول لي زي مثلا دكتور انا عندي اجورافوبيا خوف من اصناف الخوف اللي هو خوف مركب يعني خوف من حاجات كتير والمخ يجيب لك اكتر من حاجة لو مثلا حد بيخاف من اماكن مرتفعه البخعه يخوف من الطيارات وبعدين بقى انسورافيا لو دي اماكن مغلقه وبعدين اماكن مظلمه هي كده المخ لازم ينجز فلما حد يقول لك عندي اجورافوبيا يعني عندك خوف من كل شيء دي ما فيها حاجة اسمها الخوف من الصدمات اسمها بانيك اتاك فبتبقى في موتها خطوره عايز متخصصين عشان يساعدوه فده قلت لخبط قلت لي انت عندك اجورافوبيا قال لي والله حد قال مين اللي قالك؟ لك هذا متخصص ممكن يديك مكتوبة ورقه انك عندك اجورافوبيا قال لي ما أعرفش؟ انت طبعا عندك اجورافوبيا ولا اجرافوبيا ولا اجرافوبيا ولا اجيرافوبيا ولا اجورافوبيا انا فيهم اضلط tuan tuan حديد علي انت علي اليوم حديد علي انت علي اليوم فاخد بالك بتقول لنفسك خد بالك في اعتقداتك لان حديد دكرة مش هتبتل زي مهية مظبوط عاشكم تعملوا حاجة في عارف فيكم معا الاسلك ده لابسوا البسوه اللي معايا لبسوا اللي معاوشي اللي للجنب بعد ما يجرب حيحصلين دي الوقت ورايا، لبستوه؟ ورايا دلالس حوليك وأنا على الفكرة لا ما بعلوش إطلاقا تقريبا من لي مع كل السنين دي كلها دلالس عايزك تقول له ورايا، أنا ضعيف قول أنا مش واسخ في نفسي، شكاول نفسك عشان تحرم قول ايه ما دول أنا فعلا قوي؟ ده مئة وخمسين مليار نيو سيلز عناقه بتفتح وتفل 17 ألف مرة كل يوم عناقه بتميز 10 مليون لون في الحال قد بتقمئة ألف مرة من غير ما أفكر عضلات لو تشدوا وتحطوا في نفس المكان يشدوا 25 طن وتقتل بشرية لو توصلت ببلد تولد كهربا لمدة أسبوع وجاء تقول لنا بعيفة إيه الخيبة دي؟ فده ما حد يقول لي أنا ما قول لي أنا مش عايز أعملها كده سدقت أكتر لأنك when you think you decide then you can Then you can do it. Lama fikir nak tiada tiada, laki lama fikir nak tiada tiada. Selama tu mau takut nak tiada atau mau takut nak tiada. Di kedua-dua hal ini, ada kerja. Lama orang sana saya atau tidak saya di kedua-dua hal ini ada kerja. Karena keyakinan, orang kata saya tidak saya ada kerja. Jadi ada kerja. Tetapi orang kata saya saya ada kerja. Saya yakin saya ada kerja. Karena saya memutuskan saya فكلمة القرارات يكون تالي قدورة دي من اول دراسي خليكم لابسينها اي مرة تلقي نفسك تتكلم نفسك ترى سلبية شدها عشان لما تلسعك تفتكر ما تكلمش نفسك بسلوب ده ثاني اطلاقا انا قلته قبل كده لاحظ افكارك لان ايه الناس اللي درسوا معايا قبل كده لاحظ افكارك لانا ستحول الى كلمات لاحظ كلماتك لانا ستحول الى افعال لاحظ افعالك لأنها ستحول ستتحول شخصيات لاحظ شخصيتك لأنها ستحدد مصيرك يعني معنى كده أن التفكير يحدد المصير التفكير يحدد المصير نهاره في تيديزيون في حاجة بيتكلم على الحياة وأمل وإلاك فعلا مع وجود الأمل بيتولد اليقين مظبوط ومع وجود اليقين بيتولد الحب مع وجود الحب المعجزات بتحصل تعود الحب المخزّد كسر. فأنا بدأت من هذا المنطلق أفكر إذا ممكن أحس نفسي لأن لما أحس نفسي العالم بالنسبة لي حيبقى أحسن بكتير. ومش حاجة تتغير لما أنا تغيرت. مش حاجة تتغير لما أنا تغيرت. لما تغير إلّي مؤثري. أمس كذي وستة. أنا عارف إزاي تقول خلاص انتهينا. تتلاشى خلاص ستة عشر مليون مرة لغرض ما تبطل. تعود بنفسك دايماً أرابيت. إنه كل ما توصل تفكر تكلم نفسك كويس كلم نفسك كويس من نقول للمعضرة كلم نفسك سويس زي ما تكون بتقول لنفسك أنا اليوم اكتشفت صديق هو أنا وبرضو اليوم اكتشفت عدو هو أنا وهاخد صديقي وصحبه واتفسح معه وهاخد عدوي وحوله عشان يجي معنا يا صديق لان جواك الاثنين جواك صوتين باستمرار كل واحد هنا عنده اكتر من صوت داخلي ممكن يوصله لسعادة ممكن يوصله للتعاسم صح؟ عشان تغير اي اعتقاد سلبي وانسى حاجة رسيطة على فكرة فكر في الاعتقاد السلبي اللي عندك اكتبه وعايزك تاخده على مدار الزمن وعايزك تكتب على الاقل خمس حاجات بيسببوا لك الاعتقاد السلبي ده بيسبب لك ايه؟ بيتعبك في ايه؟ بيسرق منك ايه؟ بيوصلك لايه؟ لازم تبعارف الاعتقاد ده ملوش لازمة لازم تبصره بنفسك وبعدين شوف عايزك تاخد نفسك على مدار الزمن حط نفسك سنه من اليوم بنفس الاعتقاد وخمس سنين من اليوم بنفس الاعتقاد وعشره سنين من اليوم بنفس الاعتقاد هتروح فين لو عندك نفس الاعتقاد السلبي تخيل ممكن يعملك ايه ادي الاعتقاد السلبي واحس بيه اربط بيه احساسك بالالم لغايه ما تتوجع كفايه وتقول خلاص انا مش عايز تاني وبعدين ترجع هنا في الوقت الحاضر تقول ثانيه واحده الحمد لله مش عايشين سنه دلوقتي بنفس الاعتقاد الخايب ده انا ممكن اغيره دلوقتي على طول وارجع واغيره زي اللي بشغل الموبايل دلوقتي الوقت احان تقول مش حبك الموبايل خلاص خلص بطلته عشان ما ليش الناس عشان هتروح النار واضح فعشان هاي الاعتقاد لازم اولا اعرف ايه هو الاعتقاد السلبي وبعدين اكتبه عشان اشوفه قدامي وبعدين اكتب خمس حاجات دي سببها لي الاعتقاد الخائد ده بعد ناخذ نفسي على مدار الزمن واشوف نفسي سنه من اليوم بنفس الاعتقاد حسبب لي حسبب لي ابحث الشخصيه والعمليه والصحيه والماديه والروحانيه حتى بعد اخد نفسك 5 سنين اليوم بنفس الاعتقاد السلبي بعد اخد نفسك 10 سنين من اليوم بنفس الاعتقاد شو بيحصل لك ايه ولو حطيت مع الالم كفايه مش ممكن المخ يفكر على مش عايزه تاني حط نفسك حتى 20 سنه من اليوم بنفس الاعتقاد السلبي شو بيحصل لك ايه ولما توصل المرحلة دي توقف وترجع في الوقت الحاضر وتقول إلغيه إلغيه إلغيه الوقت حان أن أنا نعمل تغيير وبعدين نتعمل بتعمل العكس بتعمل العكس اللي عايزه بعد كده حبيسي بهم بتعمل العكس بتقول هل العتقال إيجابي العتقال إيجابي أو أنا عايزك تتعرف عليه تقول أنا عايز عتقال سلبي خلاص عرفت إيه العتقال إيجابي اللي أنت عايزه وتكتبه وتكتب على الأقل خمس حاجات الاعتقاد ده حيبتهالك هدية. لما انت عندك الاعتقاد الجديد يديلك ايه؟ يوديك فين؟ تصرف ازاي؟ تخيل نفسك بعد سنة من اليوم في خط الزمن وانت عندك الاعتقاد الجديد بالقوة الجديدة؟ وتخيل نفسك خمسين من اليوم؟ ويربط ده السعادة. وانت ماشي على مدار السمن باعتقادك الجديد. وشوف المخ هيعمل التغيير وبسرعة يا اي حاجة في الدنيا تربط بيها القلم وتاخدها على مدار الزمن المخ يفوضها لان خلاص مش عايش تاني اي حد بطل تدخين يقول لك انا بطلت فجأة انت ما بطلتش فجاه انت بقى سنين بتفكر لغاية ما اتوجعت فعايل وقررت النهاردة خلاص القرار خلاك تغير وخلاك تروح في اتجاه تاني تعمل ناس الشيء بالنسبة بالنسبه لأ لاعتقاد سلبي فاكر في الاعتقاد السلبي اكتبه حس بيه خد نفسك على مدار الزمن لا بعد وقت ممكن وانت فاهم ان في توجع كبير مخ هيبدا مش عايز لان الاعتقاد ده طب عايز ايه هتحط الافكار اللي عكسه الافكار الايجابي واحط الحاجات اللي بيدوله على خاطر ايجابي وتشوف نفسك على مدار الزمن وأنت أحسن شيء في حياتك بالافكار الجديد هتلاقي التغيير يبدأ يأخذ مكانه هتلاقي التغيير يبدأ يأخذ مكانه في ذهنك ودي الطريقة اللي تبدا تكبر بيها نفسك تبدأ تكبر بيها نفسك ذهنيا وصحيا ومعنويا ساعتها هتبص تلاقي فعلا الدنيا اتغيرت تماما في ناس كتير تقول لك الدنيا حلوه بعدين ناس تقول لك الدنيا وحشه هي ولا كده ولا كده يتوقف توقف انت بتبصيرها ازاي انت حسس بايو بتبصيرها ازاي فقط لا اكثر ولا اقل بعد ان ترجع تاني في الوقت الحاضر وبتاخد نفس جامد وتحس بالروعة الداخلية باعتقادك الجديد لما كل واحد فينا يفكر لو اللحظة دي اخر لحظة في حياتي اعيش مع مين اتكلم مع مين اروح فين ايه اخر حاجة اقولها كم واحد فيكم لو نالوا عندك ساعة فاضلك ساعة وهتموت؟ هتعمل ايه كواث يقول لك والله ابن عمي لازم اروح اديله على قفاه قبل ما اموت كمان هتحول كده والله ولا عندي تقرير لازم اخلصه بالمكتب لازم اخلص منه وبعدين اموت اخر ساعه هتعمل فيها ايه هتفكر ازاي هتروح فين هتعمل ايه تفكير تاني خالص هتاكل نفسك تحولت اتحولت 180 درجه طالما حسيت ان خلاص طب ما يطلع ممكن تكون خلاص مش عارفك مظبوط يبقى اللحظه دي لازم تكون احسن لحظه في حياتي شوف اللي حصل لغاية دلوقتي البرمجة الداخلية وصلتني للاعتقاد والاعتقاد بيسبب لي السمات او الاتتتود الاخلاق بيؤثرني هناك وطبعا ده هاخدني بعد كده شعور ولا والاحسيس وشعور الحسيس هاخدني للسلوك هي لفة لفة صغيرة الكلام ده واضح؟ اصبلكوا ديتين تاخدوا حاجة تشربوها؟ كله له بتمنوا على فكرة ما يغالي أول قد يخش في السماء قناة الفارتسويل قناة النجاح